والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وَقَتَلَهُمُ الْمُلْئُ بغير حق ونقول حَقٍّ وَنَقُولُ الحريق ذلك بما ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ للعبيد بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَأَنَّ اللَّهَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان حتى ياتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس السنذاب كل نفس ذائقه المعون وانما توفون يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز كل نفس سوف اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الدنيا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 واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين فَرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَم يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَا فَازَنَّ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَا فَازَتْ الْعَذَابِ ولهم عذاب أليم